أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصون صم بكم عمر فهم لا يوجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 وإن كنتم في ريد مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دُونِ الله إِن كنتم صَادِقِينَ فَإِن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وَقُودُهَا الناس وَالْحِجَارَةُ أعدت للكافرين وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات أن لهم جَنَّاتٍ تجري من تحتها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كفروا فَيَقُولُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدود ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتنقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبعوا دايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِيَّاكَ فَاتَّقُونْ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ءَآمَنُوا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا على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 وَإِذ نَجَّيْنَاكُمْ من آلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى ٤٠ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بعده وأنتم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 وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا وَقُلْ نَدْخُلُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ مِنْ مَغْرِبِهَا وَمَنْ يَأْتِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَسَوْفَ نَكُونُ عَلَيْهِ حَافِظِينَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السماء بِمَا كانوا يفسقون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 فَأَن تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَاضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا صَفُّوا كَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وعبنا صالحا فلهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وكهما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته من الخاسرين ونقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن دكت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسها فادعوأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عيد ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عيد الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والردوار وإن يأتوكم مساوى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزموا في الحياة الدنيا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 قل إن كانت لكم الدعو الآخرة عدى الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركون يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزئه من العذاب أن يعمر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 وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم, مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء غورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما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 وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِينُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا تسأل عن أصحاب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 إسرائيل كون إمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ وإذ بثلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 سيقول السفهاء من الناس ما وَاللَّهُمَّ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا كُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءً أَعْلَنَ النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 وحيثما كنتم فواللوجو هم شطره وإن الذين أُوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما ما يعملون ولئن تيت الذين أُوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك وما أنت بتبعون قب لهم وما بعضهم بتبعون قبلا بعض ولئن تبعته وَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا مِنَ اللَّهِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الحق, الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا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 فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبست فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أعداء يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا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 أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صمكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون